يظن الناس الإيمان ما في ابتلاء واختبار هذه كل اختبارات فقد مال فقد أنفس أمراض ابتلاءات مصائب ظلم من البشر كل ابتلاءات الله يبي يشوف الناس مؤمنة كل كلام فاضي بس إيمان وقت المصيبة فقد إيمانه الصبر أنك تمسك النفس عن الجزع واللسان عن السخط والكلام الذي لا يرضي الله عز وجل واليد والجوارح ما تلطم وجها ما تشق جيبا ما تنفي الشعرا كل هذا لا يرضى الله به الصبر ما في باس تدمع العين ما في باس بكاء معقول ما في باس تلفظ اللسان ويقول إن لله وإن إليه راجعون اللهم جرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها أم سلمة مات زوجها فقيل لها قولي هذا الدعاء قالت من خير من أبي سلمة خلف لي خيرا منها أي خير بعد أبي سلمة تعرفون من جاءها بعد أبي سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين لابد الابتلاء نازل نازل المصيبة تنزل تنزل هذا قدر الله عز وجل في الأرض كلها جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار مستحيل من الأشياء التي تصبرك يا عبد الله على المصائب على هذه الابتلاءات أن تعلم أن كل مصيبة تكفر الذنوب ونهاية هذا الصبر جنة عرضها السماوات والأرض سئل الإمام أحمد متى يرتاح العبد؟ متى نرتاح؟ قال عند أول قدم نطأها في الجنة إن كتب الله ذلك اصبر على كل مصيبة في هذه الأرض واحتسب الأجر عند الله جل وعلا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الصبر في الإيمان كالرأس من الجسد وقال بعضهم الإيمان نصفان نصفه صبر ونصفه شكر لابد من البلاء تجهز النفس لأي مصيبة احتسبها عند الله جل وعلا